وقالوا كنوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل من لتي إبراهيم حنيفهم وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبوة الله ومن أحسن من الله صبوة ونحن له عابدون قل أتحافظون